العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركاية ومن يسن الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن تصدر الوضعاء يوماً على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا يعني يقول إذا الاكابر جلسوا في الزوايا ما هذا المحل لابد أن يشغل يعني إذا المحل لم يشغل بشيء شغل بالهواء أي محل خلي زجاج فارغه دي مليانه ولا فاضية مليانة هواء وإذا لم تملأها بشيء ملئت بشيء آخر فهي مملوءه على أي حال فالاكابر إذا تركوا مكانهم تصدر الصغار والصغير مش شرط يكون صغير في السن لا صغير العقل ها وممكن تلاقي واحد بيلعب بالدين وعمل يغير كلام رب العالمين زي ما حصل من ثلاثة ايام اجتمع ثلاثه فانبعث اشقاها بتكلمه الدين انبعث اشقاها اتكلم عن قضيه اختنا الاسيره كاميليا شحال بس ما جابش اسمها انما تكلم بكلام اي بن ادم جالس يفهم القضيه بيقول ايه بقى هذا الشقي يقول ان تسليم مثل اختنا كاميليا الى الكنيسه مساله ضروريه اذا كانت تهز امن الذوق طب انت ايه دليلك يا معمم قال لك حديث ابي جندل مش النبي عليه الصلاه والسلام سلموا للكفار ايه ابو جندل ده قصه صلح الحديبيه حديث طويل بس انا هاخد القدر الذي يريده عشان اوليكم الضلال المبين وكيف يمكن للانسان ان يضل ليه عشان ايه يعني عشان يدع الكرسي هيقع كم سنه على الكرسي ثم ياتي يوم التغابل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 ولا هم يحلون لهن أنتوا عايزين كلام عربي أكثر من كده ازاي فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن كلام واضح للشمس. الشمس ايه قصة ابو جند الدباء كان رسول عليه الصلاة في سلح في أيام الحديبية خرج مع الصحابة يقصدون البيت الحرام قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت حصل مفاوضات بعته الأول بديل بن ورقاء يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قريش تأبى أن تطوق بالبيت هذا العام ولكن ممكن نتفاوض في العالم القادم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء ان شاءوا مددتهم مدة عايزين هدنه نديلهم هدنه والا والله لو قاتلهم على امر هذا حتى تنفرد سالفتي السالبه لصفعه العنق يعني انا ساقاتل حتى لو كنت واحد اذا هم رفضوا المساله دي راح بدين الورقاء قال لهم الكلام ده ما اقتنعوش بيه والصحابة السحره وافين والهدي معكوفا ان يبلغ محله مش عارفين يمشوا ولكن يروح البيت وما خرجوا لقتال وهم لابسين ملابس الإحرام أي يقاتلوا سهيل بن عم، فسهيل بن عم جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في المهم في الآخر وصلوا إليه إلى اتفاق كان من جملة الاتفاق أنه إذا كان رجل مسلم يعيش في قريش في مكة وترك الإسلام وذهب إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه لهم خلاص وإذا أسلم إذا عفن إذا أسلم رجل في المدينة وذهب إلى قريش إلى مكة هم لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واذا اسلم رجل في مكه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يردوه اليه ازاي الكلام الصحابه قالوا سبحان الله يعني بند مجحد طب ما بالمثل لا بس قريش ايه كعبها عالي وعمالين بقى ايه يفرضوا الشروط هما لسه يتكلموا واذا ابو جندل ابن سهيل ابن عام جاء يرصف في أغلاله إلى الحبيبين من اللي بيفوضي النبي سهيل ابن عام كان كافرا ولا مسلما كان كافرا وكان سيدا في قوم ابن أبو جندل كان أسلم فأبو حبسه وكتف بالسلاس استطاع ابو جندل ان يخرج من محبسه ولكن ما قدرش يفك السلاسل فجاء من مكه الى الحديبية قرابه خمسين كيلو عمال يجرجر في الحديد ومش ماشي على طريق مرصوف ولا حد شاله ده ماشي في جبال، بيطلع وينزل ويطلع وينزل وهو مقيد بالحديد تخيل لما إنسان يمشي المسافة دي كلها ويصل الى الحديبية هاي اللي عنده نفس أبد أول ما جاء أمرامي نفس نفسه فصل المسلمين فالسهي لما شاف ابنه قال له يا محمد هذا أول ما أخذيك بي. احنا لسه بنتكلم أواه بقول لك اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه هل وده واحد ارتد من عندك احنا مش مطالبين نرجع فده اول ما اخضيك بيه ده يرجع دلوقتي اهو فقال عليه الصلاة والسلام انا لم نقضي كتابه بعد حمله الضفور يعني ما كتبناش وثيقه ولا وقعنا عليها ولا بتاع فاجزه لي فوته لي يعني خلي ده خارج الاتفاقيه ونبرق الفقير اللي احنا اتفقنا عليه قال له لا قال اجزه لي قال ما انا بمجيز قال اجزه لي قال له لا لا اجزه لك فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لابي جندل ارجع الصحابه لن يتحملوا المساله دي رجل اتانا مسلما ويرففف في قيوده حندي واصل قريش ليه ليه يعني لماذا بس خلينا نقاتل قريشا نحن أدبناهم قبل ذلك في بدر وفي غيرها سنؤدبهم اليوم بس يرجع واحد مسلم أتى وقد عذب في الله عذابا شديدا ويلكف في قيوده ورجعه كمان لكفار فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ارجع في رواية ان عمر قال ما شككت الا يوم اذن يرجع ازاي وإحنا كلنا هو وأنا بحكي الحكاية أنت قلبك عملي رافرة دلوقتي وما لو كنت شاهد الموقف وشفت العذاب الأليم اللي, اللي وقع فيه أبو جندل وشفت المشهد بعينيك إيه اللي كان ممكن حصله والصحابة أثبتوا الناس ايمانا وأرسخهم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يخالفونه لا في دقيق ولا جليل بس الموقف أكبر من أي مشاعر ممكن تحتمل خلو ارجع فرجع ابو جند بس رجع على مكه لا اخذ سيف البحر وقف على شاطئ اللي النهر وكل ما واحد يسلم من قريش يلتحق بمين بابي جندل وابي بصير كمان وجماعه لموا كده عملوا عصابه واقعدوا على شاطئ اللي على, على الطريق اللي العام فلا يسمعون بعين لقريش إلا إيه ينقضون عليها ويأخذونها ويقتلون من فيه تمام لحد ما قريش أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم اللي يجي من عندنا مسلم مش عايزين خلاص هي دي الخلاصة يعني في حديث أبي جن فهو بيقول النهاردة إن الرسول عليه الصلاة والسلام علشان الأمن والأمان وإن في مشاكل بينه والقريش أرجع أبا جندل للكفار أنا بسأل أصغر طالب في هذا في وجه شبه ما بين ما حدث لأكتنا كاميليا شحاته الواقع في الأس وبين قصة أبي جندل فين وجه الشبه الموجود بينهم دي كانت اتفاقية واحنا عندنا اتفاقيه بيننا وبين النصارى اللي يسلم نرجعه لهم واللي مش عارف يطلع عندنا رجعه لنا في اتفاقيه بيننا في هذا فشوف الضلال البعيد ازاي ياخذ ويوصف لهذا الضلال بادله شرعيه واكثر الناس يعرف الفرق بين هذا وذاك فاذا بقي امثال هؤلاء ظل الناس وبدل دين رب العباد سبحانه وتعالى فنابد يكون هناك رجال يقفون على الصهور إذا جاز لكل رجل أن يتعلم وأن يتجنب الناس وأن لا يبث العلم في الناس متى يصل الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى عشان كده الأنبياء كلهم جاءوا يعلمون الناس التوحيد وما ينبغي لله عز وجل من التعظيم وينبغي عليهم من أداء ما فرضه الله عز وجل عليه من أحكام الشرعية كما الله العظيمه لي